أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا هامان الطين فاجعل لي, لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين وَاسْتَكْبَرَ هُوَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَمَا كَانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأسبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامة هم من المقبوحين